تغني حروفي بالروح الدنال بصدق المحبة وطيب الشعور وتسعد خوفك على الضيق جال وتمسح دموع الصغار بسلوم تغني حروفي بروح الدلال بصدق المحبة وطيب الشعور وتسعد خفوق على الضيق جال وتمسح دموع الصغار بسرور شفت طفل همومة ثقام وقلبك من الله يبغي الأجور وطيبك على الطفل يصبح ظلال توكل على الله وخلك صابور بصدق المحبة وطيب الشعور وتسعد خفوق على الضيق جال وتمسح دموع الصغار بسرور تبسم بترسم على المرأة وتنثر على الدر زين الزور وصدره من السعر صدق شراح وينسى التعاسى بكل الدهور وينسى التعاسى بكل الدهور تنحي قلوبا تعيش بقبور تعالوا بحبا وبسمة فرح بهذه عيشا كل محبه وطيب الشعور وتتسف فوقي على ضيق جان وتمسح دموع الصبر